ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفحون على الذين كفروا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَثَرُوا فَلَمَّا جَاءُوا مَعَ رَفُوا كَثَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ على الْكَافِرِينَ بيس ما اشتروا به أنفسهم بِمَا أن يكفروا بما أنزل الله بغينا ينزل الله من فضله على من يشاء باده فباء فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيء وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُؤَمِّنُ بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ قَالُنَّ مِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ قُمْ صَدِقًا لِمَا مَعَهُمْ وَالْفَلِمَةَ قُتُلُونَ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 وَإِذْ خَذْنَا ميثاقكم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ لَبِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسَمَاءٍ يَأْمُرُ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ انقَلَبُوا